إذ هم الطائفتان أَنْ أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله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 فاصبروا واتقوا وياتوكم من ثورهم هذا ينجدكم ربكم ينجدكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسويا وما جعل الله الا بشرا لكم ولتقمئ ومن قلوبكم به ومن إِلَّا إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون